قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون مردود في الحفرة أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة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 الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله مكان الآخرة والأولى.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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طاوى الحياة الدنيا